والآن مع آفة اللعن. أحبتي الله وأحييكم بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه الحلقة تحدث عن رذيلة وآفة خطيرة يقع فيها البعض منا رجالا ونساء وهي اللعن. والعيد بالله رب العالمين لفظ اللعن واللعن على السنة البعض. اللعن. نحن منهيون عنه لفظا سواء هذا الكلام اللعب للإنسان أو للحيوان أو لجماد كل هذا مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بلعان وفي حديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان يعني عائشة أم المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه يا أبا بكر قائلا له يعني يا أبا بكر أصدقين ولعانين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثة فأعتق أبو بكر يومئذ رقيقه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أعود والنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة يعني قضيت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 ظالم أو فاسق يعني الكفر تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين بالتعميد بالتعميد لأنك لا تدري ولكن عندما تلعن كافرا يجب ان يكون لك الكفر مثلا كفر الكفر واضح كفر واضح كفر, كفر واضح يعني اللعنة تقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على المبتدعين لعنة الله على الفاسق أو الفاسقين لكن يعني لا داعي لأن يعني إياك أو, أو أحذرك من أن تلعن إنسانا بعين لماذا؟ لأن اللعنة إذا كما يقول أهل العلم إذا لعن إنسان إنسانا أو شخصا أو حيوانا أو أي شيء صارت اللعنة إلى السماء فغلقت في وجهها أبواب السماء ثم تعود فإن وجدت الذي دعن أهلا لللعنة نزلت عليه وإلا عادت إلى صاحبها والعياذ بالله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم ربما لعن اقوام المعينين لانه بما اراب ربه كان اللهم عليك بابي جهل ابن هشام وعدة ابن الذين كانوا يخذون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعض العلماء ان من بان لنا موته يعني انسان مات مات على الكفر جاز لعنه جاز دمه ان لم يقف فيه اذى على مسلم يعني سهل ابو بكر رضي الله عنه مرة عن قبر مر به وهو يريد الطائف فقيل هذا قبر رجل كان عافيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص فغاضل ابنه عمر كان عمر بن سعيد بن العاص فقال يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب الإلهام من أبي قحافة يعني من ولد أبي بكر رضي الله عنه فقال أبي بكر يكلمني هذا يا رسول الله بنت هذا الكلام فقال عليه الصلاة والسلام أكفف عن أبي بكر فانصرف ثم أقبل على أبي بكر فقال يا أبا بكر إذا ذكرتم الكفارة فعمموا فإنكم إذا خصصتم أو خصصتم غضب الأبناء للأباة فكف الناس عن ذلك يعني إذا مسألة اللعنة هذه يجب أن يراعيها الإنسان حتى وإن كان الذي دعن كافر لأن هذا رجل الذي غضب صحابي عمر بن سعيد بن عار أبوه مات كافرة لكن, سعيد ابنه لكن عمر ابنه صحابي جديد فعندما يستطار في أبيه الذي مات فكان صلى الله يقول لا تسبوا الكفار أو الذين ماتوا لأن ذلك يؤذي الحي ولا يبلغوا الميت يعني يطلع عليكم عكرمة لما جاء عكرمة مسلما مع خالد بن الوليد كلاهما في السنة الحادية عاش من البعثة قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للطبيق الأعلى بسنتين قال يطلع عليكم عكرمة من هذا الشعب أو من هذا المكان أو من هذه الناحية فلا تسبوا أباه يعني لا تقولوا لعن الله أبا جهل أو كذا أبو جهل كان كذا وكذا لا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الميت وإنما يؤذي الحي فلا داعي يعني حتى إن نعيمان كان دائما يؤثى به شربا الخضر وحد مرات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لعنه الله ما اكثر ما يوتى به فقال عليه الصلاة والسلام لا تكن عونا للشيطان على اخيك اذا يجب الانسان ان يحاثر والانسان لا يرمي رجل كما رؤية الحديث رجل لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك وما شهد رجل على رجل بالكفر الا باء به احدهما ان كان كافرا فرى كما قال وان لم وان لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه ويعذو الله رب العالمين ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قددوا خلاص يعني المسألة قد امتحد يعني الإنسان هذا الذي مات وتوفي وهو يسرى أمسك لسانك عنه بل الذي تستفيدك أن تخوض في أعراض لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء هذا وحشي قتل حمزة رضي الله عنه الذي اعتقدته هند لو قتل حمزة فقتل حمزة في أحد لما أسلم واتى الاسلام يجوب ما قبله وحشي هذا هو الذي قتل مصعب بن كذاب يعني تاب عن الكفر وتتابع عن الكفر ولا يجب ابدا ان يلعن عندما نسمع قصته انه هو الذي قتل حمزة كيف تخوض في هذا الرجل الذي استهلت حياته بالايمان وبالاسلام فالمؤمن ليس بالعام ولا ينبغي ان يطلق لسانه على الانسان اذا تعود حتى على لعن يعني الفاسقين ولا الظالمين ولا الكفار ربما يتعاون لسانه على أن يلعن غيرهم فلا داعي أبدا لأن يكون المسلم لعانا ولا طعانا ولا خواضا يعني كان ابن عون رحمه الله كان عنده بعض من المريدين له وكان يعني رجل من كبار أهل العلم والتقوى المشهود له بالورع فذكروا عنده بلال ابن أبي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه ساكت. فقال ابن عاون إنما نذكره لما افتكر منك يعني هو كان يؤذي ابن عاون رضي الله عنه بلال هذا قال إنما هما كلمتان أخرجان من صحيفة يوم القيامة لا إله إلا الله ولا على الله فلانا فلا أن يخرج من صحيفة لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج منها لا الله فلان يعني من الذي أستفيدك وإن أبغض الناس كما قال ابن عمر إن أبغض الناس إلى الله كل طعان اللعان ايضا بعض الناس عندما يصب او يؤذى من انسان يستبدل اللعن بالدعاء عليه فيدعو عليه بالشر ويقول اللهم اصبوا بالامراض بالاوجاع لا تسلموا هذا يعني غير مستحب هذا مذموم يعني المظلوم يدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضله يوم القيامة يعني يظل يدعو يدعو فالله عز وجل يعوضك يا من ظلمت فيما يعني ظلمت فيه فظل هذا الظالم له عندك فضله انك تدعو عليه اكثر من الله انتهى الأمر لانا اريد ان اقول يعني قال لنا بعضها العلم لا تدعو على الظالم مع ان يعني يجوز ان يدعو انسان على على ظالم ظلمة لان دعوة النظوم ليس بينها وبين الله حجب لكن يعني لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه يعني الذي يظلمك هذا ظلمه أسرع إليه هو ضررا من دعائك عليه وأنت تريد أن تقتص منه لله عز وجل يقتص منه ويأخذ لك حقك ويعودك يوم القيامة وتأتي يوم القيامة يا من ظلمت ويدخل هؤلاء الذين صبروا على الظلم في الدنيا الجنة بدون حساب يذهبون من الأرض المحشر من قبول فورا إلى باب الجنة ويحجزهم هناك رضوان خازن الجنة كيف تدخلون الجنة وأنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان ولم تنتظروا الحساب فيقولون يا رضوان وما قرأت القرآن يقول وما يقول لو ما في القرآن يقول إن إنما يقولون إنما يوفى الصبرون أجراً بغير حساب يقولون له كيف كان صبركم يقولون نحن كنا إذا جهد إلينا حلمنا وإذا أزي إلينا غفرنا وإذا ادتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا فيقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحسنون هؤلاء هم أهل الصبر هؤلاء الذين يصبرون على أذى الناس ويصبرون على ظلم الناس ويصبرون على ظلم حتى بالذات الظلم الأشد مرارة هو ظلم ذوي القرابة وظلم ذوي القرابة يعني وظلم ذوي القربة أشد مضالة على النفس من واقع الحساب المهندي وما ساءني إلا الذين عرفتهم جذل الله عني كل من لست أعرفه لكن الرحم الكاشح هذا نحن مأمورون بصلته ومأمورون بوصله لأن هذا يستل السخيمة ويستل الضغينة ويستل الأحقاد ومن قلوب هؤلاء الذين لا يكنون لنا خيرا الإنسان يتعود على أن يكون متأسيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأن أعفو عن من ظلمني حتى بلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا المجتمع المثالي ومجتمع القيم والمبادئ أن الصحابي كان يضع التمرت في فم أخي فأيه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 وللحيوان وللجمال حتى تتعود ألسنتنا أن تقول الخير وتنطق بالخير ومن أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة اللهم اجعل ألسنتنا مكفوفة عن الشر لهاجة بالذكر ولهاجة بالطاع إنك على ما تشاء قدير أنت وليزاك وتقادر عليك